لمؤلفه الشيخ عبد السلام ابن برجس رحمه الله وكنا في المجلس السابق توقفنا عند كلام المؤلف رحمه الله على الركن السادس من أركان الإيمان وهو الإيمان بقضاء الله وقدره عرفنا في الدرس الماضي بأن أهل السنة والجماعة يؤمنون بالقدر خيره وشره وعرفنا أيضا بأن الإيمان بقضاء الله وقدره على ثلاث مراتب المرتبة الأولى هي الإيمان بعلم الله تبارك وتعالى الشامل لكل شيء لأن تؤمن بأن الله جل وعلا بكل شيء عليم بكل شيء عليم ويدخل في هذا العموم أفعال العباد فالله جل وعلا قد علم بأفعال العباد قبل أن يعملوها وقبل أن يفعلوها أما المرتبة الثانية من مرتب الإيمان بالقدر فهو الإيمان بالكتابة وأن الله جل وعلا قد كتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة قد كتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة ويدخل أيضا في هذا العموم أفعال العباد يدخل أيضا في هذا العموم أفعال العباد فأعمال العباد مكتوبة قبل أن يعملوها وقبل أن يفعلوها طيب قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك وهو يذكر المرتبة الثالثة والرابعة من مراتب الإيمان بقضاء الله وقدره قال رحمه الله الثالثة المشيئة المشيئة أي مشيئة الله النافذة نؤمن بمشيئة الله تبارك وتعالى النافذة قال المؤلف الثالثة المشيئة فنؤمن بأن الله تعالى قد شاء قد شاء كل ما في السماوات والأرض لا يكون شيء إلا بمشيئته ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن إذا فأهل السنة والجماعة يؤمنون بمشيئة الله تبارك وتعالى النافذة فلا يمكن أن يقع شيء في هذا الكون إلا بمشيئة الله فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن فدلت هذه الآية. على أن مراد الله جل وعلا لابد أن يقع وأن يكون وفي ضمن ذلك ما ذكر آنفا إن أن مشيئة الله تبارك وتعالى نافذة فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن وقال تعالى ولو شاء الله مقتتلوا ما ولو شاء الله مقتتلو. يعني في هذه ال في هذه الحياة يعني يحصل كثير من اقتتال الناس قديما وحديثا فقال الله جل وعلا في هذه الآية و ولو شاء الله مقتتلو. إذن مفهوم ذلك أن اقتتالهم وقع بماذا بمشيئة الله. اقتتال الناس وقع بمشيئة الله، فشاء الله تعالى أن يقتتلوا فاقتتلوا، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولو شاء الله ما اقتتلوا إذن هذا هو معنى الآية وقال تعالى ولو شاء الله لجمعهم على الهدى في هذه الحياة أيضا من الناس من هو على هدى ومنهم من هو على ضلال والعياذ بالله قال الله تبارك وتعالى ولو شاء الله لجعلهم على لا جماعهم على الهدى لو شاء الله تبارك وتعالى لا جعل الناس كلهم على هداية ولكن لم يشئ الله تبارك وتعالى ذلك بل شاء أن يكون من الناس من هو على هداية وشاء أيضا أن يكون من الناس من هو على ضلالة وغواية حكم يريدها الله تبارك وتعالى وقال تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة أي على التوحيد لو شاء الله جل وعلا لجعل الناس كلهم على التوحيد والإيمان ولكن حكمة الله جل وعلا شاءت أن يكون في هذه الحياة مؤمن وكافر لحكم يريدها الله تبارك وتعالى وقال تعالى ولو شئنا لآتينا لاتينا أي لاعطينا ولا ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني أن جهنم من الجنة والناس أجمعين وشاهد في قوله ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها فلو شاء الله تبارك وتعالى لوهب كل نفس الهداية والإيمان ولكنه لم يشأ ذلك بل كان بعضهم على الإيمان وبعضهم على الكفر وقال تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض وما كان الله ليعجزه من شيء يعني ليغلبه من شيء ها في السماوات ولا في الأرض إذن فالله جل وعلا غالب على أمره وهذا يدل على أن في هذا الكون لا يكون إلا ما يريده الله فما أراده الله تعالى وشأه كان وما لم يشأه لم يكن إذن فهذه هي المرتبة الثالثة من مراتب إيمانك بقدر الله تبارك وتعالى أن تؤمن بأن مشيئة الله تبارك وتعالى نافذة فما شاء الله تبارك وتعالى كان وما لم يشأ لم يكن إذا نؤمن بهذه المرتبة قد يقول قائل وهذا سؤال يعني مهم جدا قد يقول قائل ما شاءه الله تبارك وتعالى خاصة من أفعال العباد على قسمين منها أعمال خير وبر، فمشيئة الله تبارك وتعالى لها لا إشكال فيه، فالعبد إذا صلى العبد إذا صلى هل شاء الله تبارك وتعالى أن تكون هذه الصلاة؟ الجواب نعم، ولولا مشيئة الله لما وقعت. لما حصلت العبد لما زكى هل شاء الله تبارك وتعالى أن تقع هذه الزكاة الجواب نعم ولو لم يشأ الله تبارك وتعالى ذلك لما وقعت ولكن هذه المشيئة أيضا تتعلق بأعمال ماذا؟ الشر تتعلق بأعمال ماذا؟ الشر فهناك يعني أشياء في هذه في هذا الكون تعد من الشر كخلق يعني بعض الأنفس الشرير كإبليس مثلا خلقه الله تبارك وتعالى وأوجده في هذا الكون وشاء الله تعالى أن يكون إبليس في هذا الكون وإبليس طبعا يعني شر محض فالسؤال الذي يطرح نفسه لماذا يقدر الله ويشاء الله تبارك وتعالى أن يقع مثل هذا الشر الكافر مثلا الكافر مثلا أو حتى العاصي قد يفعل يعني أشياء لا يحبها الله ولا يرضاه فيعني قد يزني قد يسرق قد يشرب الخمر إلى غير ذلك فهذه الأعمال السيئة الطالحة هل شاء الله تبارك وتعالى أن تقع في هذا الكون هل شاء الله تعالى أن تقع في هذا الكون الجواب نعم الجواب نعم ولهذا قال تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا فاقتتالوا الناس يعني لا يحبه الله لا يحبه الله ولا, ولا يرضاه ولكن قدر الله تبارك وتعالى أن يقع وشاء الله تبارك وتعالى أن يقتتل الناس فالسؤال الذي يطرح نفسه كما قلنا آنفا آه لماذا لماذا يقدر الله جل وعلا أن يقع في كونه أن يقع في هذا الكون وهو كون الله جل وعلا مملكة الله تبارك وتعالى فكيف؟ يقدر الله جل وعلا أن يكون في هذا العالم وفي هذا الكون أشياء هو لا يحبها ولا يرضاه ومع ذلك يقدره ويشاء ماذا وقوعها طبعا للإجابة على هذا السؤال سأقرأ لكم يعني كلاما عظيما لابن القيم سأقرأ لكم كلاما عظيما لابن القيم رحمه الله، ولهذا أرجو من حضراتكم الانتباه لكلامه فهو مفيد جدا وكلام ابن القيم رحمه الله طبعا لطوله نوعا ما، فيعني ليس لدي الوقت يعني لشرحه وبيانه، ولهذا أنا أنصح بحسن الانصات والاستماع يعني حتى يعني تستفيد من كلامه يعني من فاته الاستفادة من فتته الاستفادة من بعض كلامه فإنه لا شك بأنه سيستفيد ولو من بعض كلامه طيب يقول ابن القيم رحمه الله وهذا الكلام في كتابه مدارج السالكين في كتابه مدارج السالكين في المجلد الثاني يقول رحمه الله فإن قلت كيف يريد الله سبحانه أمرا لا يرضاه ولا يحبه لا يرضاه ولا يحبه وكيف يشاءه ويكونه يعني يجعله ماذا يكون في الكون وكيف يشاءه ويكونه وكيف تجتمع إرادة الله له وبغضه وكراهيته يعني هو في نفس الوقت يعني أمر يبغضه ويكرهه ولكن في نفس الوقت أراده أراده فكان طيب إذن هذا هو الإشكال صح لا لا كيف تجتمع إرادة الله تبارك وتعالى ليقع شيء ما أو فعل ما وفي نفس الوقت الله تبارك وتعالى يبغض ذلك الشيء ويكرهه. يقول رحمه الله قيل أي جوابا على هذا السؤال هذا السؤال هو الذي افترق الناس لأجله فرق وتبينت عنده طرقهم وأقوالهم قال وهذا بداية الجواب فاعلم أن المراد نوعان أن, أو أن المراد نوعان والمقصود بالمراد هنا مراد الله يعني مراد الله للشيء قال فاعلم أن المراد نوعان مراد لنفسه ومراد لغيره مراد لنفسه قد يريد الله تبارك وتعالى الشيء لنفسه وقد يريد الله تبارك وتعالى شيئا يريد أن يقع الشيء ولكن ها المقصود هو غيره لا ذات الشيء طيب قال فالمراد لنفسه مطلوب محبوب لذاته ولما فيه من الخير فهو مراد إرادة الغايات والمقاصد طيب يعني أشرح قليلا حتى طبعا لابد أن تفهموا يعني ولو قليلا وإن طبعا الكلام الذي سيأتي لن أشرحه طيب آآ آآ الله تبارك وتعالى كما قلنا قدر مثلا أن تصدر من العباد مثلا أفعال خير طيب الصلاة مثلا الصلاة يعني هذا العبد لما صلى هذه الصلاة هل أرادها الله تبارك وتعالى أو لا؟ يعني هل شاء أن تقع أو لا؟ شاء طبعاً نحن دائماً لما نطرح سؤال عن المشيئة الجواب دائماً يكون بالإثبات يعني ما واقع لابد أن يكون الله تبارك وتعالى قد شاء وقوعه ولذلك وقع إذن يعني هذه الصلاة التي صلىها العبد هل شاءها الله تبارك وتعالى وأرادها الجواب نعم طيب وهذا الفعل الذي قدر الله تبارك وتعالى أن يكون في كونه في مملكته هل هو مراد لله تبارك وتعالى ومحبوب له أم لا الجواب نعم هذه الصلاة التي شاء الله تبارك وتعالى أن تصدر من العبد يحبها الله تبارك وتعالى لذاتها بل هي من مقاصده وغاياته لأن الله تعالى خلق العباد ليعبدوه وهذه الصلاة من العبادة التي قصدها الله تبارك وتعالى من خلقه لهذا العبد إذن فيقول فالمراد لنفسه مطلوب محبوب لذاته ولما فيه من الخير فهو مراد إرادة الغايات والمقاصد طبعا هذا ما فيش إشكال قال والمراد لغيره هذا هو الإشكال يعني هذا الذي يحتاج إلى أن يفهم قال والمراد لغيره قد لا يكون في نفسه مقصودا للمريد قد لا يكون في نفسه مقصودا للمريد ولا فيه مصلحة له بالنظر إلى ذاته بالنظر إلى ذاته فمثلا الله جل وعلا لما قدر أن يخلق إبليس ويكون في هذا الكون لإغواء بني آدم هل إبليس وأفعاله محبوبة لله تبارك وتعالى أبدا صحة لا بل الله جل وعلا هو من لعن إبليس هذا ها هو أمرنا بأن نتخذه ماذا عدوا إذن فهو ليس محبوبا لذاته إذن فالله تبارك وتعالى لما يعني أوجد هذا المخلوق لم يكن يعني هو اللا اللا اللا اللا اللا المحبوب ولذلك أوجده الله تبارك وتعالى ولكن من وراء وجوده ستكون هناك أمور أخرى يحبها الله ولولا وجود إبليس هذا لما وقعت تلك الأشياء التي يحبها الله إذن فخلق الله تبارك وتعالى لإبليس محبوب لغيره لا لذاته يعني هو في حد ذاته مضغوض و يكرهه الله تبارك وتعالى ولكن بوجوده تترتب ماذا أشياء أخرى يحبها الله تبارك وتعالى كما سيأتي ماذا شرح ذلك إذا يقول والبراد لغيره قد لا يكون في نفسه مقصودا للمريد يعني الذي خلقه وهو الله ولا فيه مصلحة له بالنظر إلى ذاته وإن كان تأمل قال وإن كان وسيلة إلى مقصوده ومرده ولكن وجود هذا الشر وجود هذا الشر هو وسيلة لوجود أشياء أخرى هي مقصودة لله يحبها الله تبارك وتعالى قال وإن كان وسيلة إلى مقصوده ومرده فهو مكروه له من حيث نفسه وذاته مراد له من حيث إفضاؤه وإصاله إلى مراده فيجتمع فيه الأمران بغضه وإرادته ولا يتناهيان لاختلاف متعلقيهما. قال آبى ابن القيم وهذا كالدواء المتناهي في الكراهى إذا علم متناوله. أن فيه شفاءه أنت الدواء المر كالحنظل لما تشربه هل تحبه تشربه فوق القلب صح ولا لا ولكن ما هو المقصود من فعلك لهذا الشيء الذي تبغضه مقصود محمود وراءه وهو التماس ماذا البر والشفاء إذا يقول كالدواء المتناهي في الكراهى إذا علم متناوله أن فيه شفاءه أو أن فيه شفاءه قال وكقطع العضو المتآكل إذا علم أن في قطعه بقاء جسده يكون مثلا عندك عضو فيه المرض الخبيث الكونسار يقوله قطع العضو أو ينتشر المرض فتختار ماذا أن ينقطع منك عضو وأنت تكره هذا ولكن مقصودك ماذا المحافظة على باقي جسدك؟ قال وكقطع المسافة الشاقة جدا إذا إذا علم أنها توصله إلى مراده ومحبوبه قال بل العاقل يكتفي في إثار هذا المكروه وإرادته بالظن الغالب يعني دون يعني علم ويقين وإن خفيت عنه عاقبته وطويت عنه مغبته فكيف بمن لا تخفى عليه العواقب قال فهو سبحانه وتعالى يكره الشيء ويبغضه في ذاته ولا ينافي ذلك إرادته لغيره وكونه سببا إلى ما هو أحب إليه من فوته قال مثال ذلك وبالمثال يتضح ماذا المقال قال مثال ذلك أنه سبحانه خلق إبليس الذي هو مادة لفساد الأديان والأعمال والاعتقادات والإرادات وهو سبب شقاوة العبيد سبب شقاوة العبيد وعملهم بما يغضب الرب تبارك وتعالى وهو الساعي في وقوع خلاف ما يحبه الله ويرضاه بكل طريقة وكل حيلة، فهو مبغوض للرب سبحانه وتعالى، مسخوط له، لعنه الله، ومقته، وغضب عليه، ومع هذا قال، فهو وسيلة يعني إبليس وسيلة إلى محاب كثيرة للرب تعالى ترتبت على خلقه وجودها يعني وجود هذه المحاب أحب إليه من عدمها إذن فالله تعالى خلق إبليس وهو أصل كل فساد وشر، ولكن في خلق إبليس فوائد كثيرة، فوائد كثيرة لولا وجوده لما يعني تحققت هذه المحاب التي يحبها الله تبارك وتعالى، قال المؤلف منها أي من المحاب. التي ترتبت على خلق إبليس قال منها أن تظهر للعباد قدرة الرب تعالى على خلق المتضادات المتقابلات فخلق هذه الذات اللي هي ذات إبليس التي هي أخبث الذوات وشرها وهي سبب كل شر في مقابلة ذات جبريل التي هي أشرف الذوات وأطهرها وأزكاها وهي مادة كل خير فتبارك الله خالق هذا وهذا إذن فالله تبارك وتعالى خلق ماذا؟ جبريل وهو من أطهر ماذا؟ الذوات ثم في نفس الوقت خلق ماذا؟ خلق إبليس الذي هو شر الذوات وفي خلق الله تبارك وتعالى لإبليس إظهار لقدرة الله تبارك وتعالى وأنه قادر على أن يخلق ماذا؟ الأشياء المتضادة كما خلق الله تبارك وتعالى الليل والنهار وهكذا قال المؤلف وأنا أختصر طبعا قال ومنها يعني من محبّي أو من المحاب التي ترتبت على ماذا أنا خلق إبليس قال منها ظهور آثار أسمائه القهرية مثل القهار والمنتقم والعدل والدار وشديد العقاب وسريع الحساب وذي البطش الشديد والخافض والمذل فإن هذه الأسماء والأفعال كمال فلا بد من وجود متعلقها ولو كان الخلق كلهم على طبيعة الملك يعني الملائكة لم يظهر أثر هذه الأسماء والأفعال إذا فالله تبارك وتعالى لما خلق إبليس آ ماذا أقوام وكفر بالله تبارك وتعالى ظهر بسبب ذلك بعض آثار أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته وظهور آثار أسماء الله وصفاته هل هو شيء محبوب أم لا؟ هيا يا جماعة محبوب بلا شك ظهور آثار أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته لا شك أنه شيء محبوب قالوا منها ظهور آثار أسمائه المتضمنة لحلمه وعفوه ومغفرته وستره وتجاوزه عن حقه وعتقه لمن شاء من عبيده فلولا خلق ما يكره من الأسباب المفضية إلى آثار هذه الأسماء لتعطلت هذه الحكم والفوائد. يعني هذا المخلوق وهو إبليس يغر الناس ويغويهم ولكن هؤلاء الناس يلجؤون إلى الله تبارك وتعالى بالتوبة والاستغفار والإنابة، فالله جل وعلا يرحمهم ويغفر لهم، آه، وهذه الأثار لا شك أنها محبوبة لله تبارك وتعالى. طيب، يعني نتجاوز بعض الأشياء. قال ومنها حصول العبودية المتنوع. التي لولا خلق إبليس لما حصلت، ولكان الحاصل بعضها لا كلها. فإن عبودية الجهاد من أحب أنواع العبودية إليه سبحانه، ولو كان الناس كلهم مؤمنين لتعطلت هذه العبودية وتوابعها من الموالات فيه سبحانه والمعاداة فيه والحب فيه والبغض فيه. وبذل النفس له في محاربة عدوه وعبودية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعبودية الصبر ومخالفة الهوى وإثار محاب بالرب على محاب النفس بالنفس لولا الشيطان ولولا إبليس لما كان هناك ماذا جهاد في سبيل الله ولم كان هناك دعوة إذا الله ولما كان هناك أمر بالمعروف ونهي عن المنكر وهذه الأشياء كلها محبوبة لله تبارك وتعالى ولولا خلقه لإبليس لما وجدت قال ومنها عبودية التوبة والرجوع إليه واستغفاره فإنه سبحانه يحب التوابين ويحب توبته فلو عطلت الأسباب التي يتاب منها لتعطلت عبودية التوبة والاستغفار منها يعني لو وجود إبليس الذي يغوي الناس لما وجدت ماذا؟ توبة تائب صح لا لا ولما وجد إنسان يستغفر والتوبة يحبها الله والاستغفار يحبه الله تبارك وتعالى يقول ومنها عبودية مخالفة عدوه ومرغمته في الله وإغاظته فيه وهي من أحب أنواع العبودية إليه فإنه سبحانه يحب من وليه أنه يغيظ عدوه ويرغمه ويسوءه وهذه عبودية لا يتفطن لها إلا الأشياء قال ومنها أن يتعبد له بالاستعاذة من عدوه وسؤاله أن يجيره منه ويعصنه من كيده وأذاء ومنها أن عبيده يشتد خوفهم وحذرهم إذا رأوا ما حل بعدوهم بمخالفته وسقوطه من المرتبة الملكية إلى المرتبة الشيطانية فلا يخلدون إلى غرور الأمل بعد ذلك يعني سبحان الله يعني إيجاد هذا المخلوق يعني فيها عبرة للناس لأن إبليس كما جاء في الأخبار كان يعبد الله تعالى مع الملائك كان يعبد الله تبارك وتعالى مع الملائك ولكن أبتلي بماذا بالسجود لآدم فأخذه ماذا الكبرياء فاختر بما كان عليه ف يعني إيجاد يعني مثل هذه النفس الشريرة يعني فيها عبرة لمن يعتبر قالوا منها أنهم ينالون ثواب مخالفته ومعاداته الذي حصوله مشروط بالمعادات والمخالفة فأكثر عبادات القلوب والجوارح مرتبة على مخالفته يعني مخالفة إبليس فيها أجر عظيم للعبد صح ولا لا مخالفة إبليس ومخالفة الشيطان فيها أجر وثواب عظيم للعبد وهي من أفضل العبادات والقربات التي يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى ولولا وجود إبليس لما وجد هذا الذي يحبه الله تبارك وتعالى قال ومنها أن نفس اتخاذه عدوا من أكبر أنواع العبودية وأجلها قال الله تعالى إن الشيطان لكم عدو فتخذوه عدو فاتخاذوه عدو أو فاتخاذوه عدوا أنفع شيء للعبد وهو محبوب للرب قال ومنها أن الطبيعة البشرية مجتملة على الخير والشر والطيب والخبيث وذلك كامن فيها كمون النار في الزينات فخلق الشيطان مستخرجًا أو فخلق فخلق الشيطان مستخرجا لما في طبائع لما في طبائع أهل الشر من القوة إلى الفعل وأرسلت الرسل تستخر أو تستخرج ما في طبيعة أهل الخير من القوة إلى الفعل فاستخرج. أحكم الحاكمين ما في قوى هؤلاء من الخير الكامن فيها ليترتب عليه آثاره وما في قوى أولئك من الشر ليترتب عليه آثاره وتظهر حكمته في الفريقين وينفذ, وينفذ حكمه فيهما ويظهر ما كان معلوما له مطابقا لعلمه السابق طيب قال منها وأن ظهور كثير من آياته وعجائب صنعه حصل بسبب وقوع الكفر والشر من النفوس الكافرة الظالمة كآية الطوفان وآية الريح وآية إهلاك ثمود وقوم لوض وآية القلاب النار على إبراهيم بردا وسلاما والآيات التي أجراها الله تعالى على يد موسى وغير ذلك من آياته التي يقول سبحانه عقب ذكر كل آية منها في سورة الشعراء إن في ذلك لا آية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم فلولا كفر الكافرين وعناد الجحدين لما ظهرت هذه الآيات الباهرة التي يتحدث بها الناس جيلا بعد جيل إلى الأبد قال ومنها أن خلق الأسباب المتقابلة التي يقهر بعضها بعضا ويكسر بعضها بعضا هو من شأن كمال الربوبية والقدرة النافذة والحكمة التامة والملك الكامل وإن كان شأن الربوبية كملا في نفسه ولو لم تخلق هذه الأسباب لكن خلقها من لوازم كماله وملكه وقدرته وحكمته فظهور تأثيرها وأحكمها في عالم الشهادة تحقيق لذلك الكمال وموجب من موجباته ثم قال يعني في آخر كلامه رحمه الله وبالجملة فالعبودية والآيات والعجائب التي ترتبت على خلق ما لا يحبه ولا يرضاه وتقديره ومشيئته أحب إليه سبحانه وتعالى من فوتها وتعطيلها بتعطيل أسبابها انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى إذا فالشهد يعني الآن باختصار نقول لماذا يقدر الله تبارك وتعالى وقوع الشر في هذا الكون وهو لا يحبه نقول لأن وراء وقوع ذلك الشر حكم يحبها الله تبارك وتعالى إذن فهذا الشر الذي يقدر الله تبارك وتعالى وقوعه في هذا الكون من ورائه ماذا من وراء وقوعه حكم كثيرة يحبها الله تبارك وتعالى إذا فلا إشكالا إذا فلا إشكالا بين تقدير الله تبارك وتعالى لوقوع شيء وبين بغض الله تبارك وتعالى لذلك الشيء. إذن فيعني هذه يعني نقطة مهمة جدا نقطة مهمة جدا إذن ف المرتب الثالث من مراتب الإيمان بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره أن تؤمن بماذا بمشيئة الله تبارك وتعالى النافير ولكن كما قلنا مشاء الله تبارك وتعالى وقوعه على نوعين خير وشر فالخير مقصود لماذا لذاته فالخير مقصود لذاته وأما الشر فهو مقصود لغيره ومن هنا يعني نفهم ما جاء في الدعاء الذي كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول والخير بيديك والشر ليس إليك والخير بيديك والشر ليس إليك فالشر لا يضاف إلى الله تبارك وتعالى وإن كان هو خالقه وإن كان هو خالقه الشر لا يضاف إلى الله تبارك وتعالى وإن كان هو من شاء ذاك وقدر ذاك لأن تقدير الله تبارك وتعالى لذلك الشر من ورائه ماذا؟ خير كثير علمه من علمه وجهله من جهله قال المؤلف بعد ذلك الرابعة يعني المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بقضاء الله وقدره قال الرابعة مرتبة الخلق مرتبة الخلق فهو تعالى خالق كل عامل وعمله وكل متحرك وحركته وكل ساكن وسكونه قال تعالى والله خلقكم وما تعملون إذا ففي هذه المرتبة يؤمن أهل السنة والجماعة بأنه ما من شيء وجد في هذا الكون إلا وهو مخلوق لله تبارك وتعالى حتى أعمال العباد حتى أعمال العباد. فالله تبارك وتعالى خلق العبادة وخلق أيضا ماذا؟ أعماله. خلق الله تبارك وتعالى العباد. أنت؟ هاه؟ أنت موجود في هذا الكون. من خلقك؟ ها؟ الله. صح ولا لا. طيب أعمالك التي تفعلها من صلاة وزكاة وطلب للعلم وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وسيلة للرحم من خلقها الله تبارك وتعالى قد يقول قائل وكيف يعني تضاف يعني هذه الأفعال إلى الله تعالى ويقال هو من خلقها مع أنني أنا من عملها وبشرها فالجواب على ذلك سهل أنت من أوجدك ها؟ الله تبارك وتعالى صح ولا لا طيب هذا العمل الذي عملته عملته بماذا؟ يعني بجوارح طيب هذه الجوارح من خلقها؟ الله هذا العمل استطعت أن تعمله بقدره. من أعطك هذه القدرة؟ الله تبارك وتعالى طيب هذا العمل عملته بماذا؟ بمشيئة واختيار من أعطك هذه المشيئة؟ الله تبارك وتعالى فكيف يقال بأن هذا العمل لم يخلقه الله فالله تعالى هو من خلقك وخلق لك الأعضاء وخلق لك الإرادة وخلق وخلق لك القوة وخلق لك ماذا المشيئة والاختيار فعملت إذا فأنت وعملك مخلوق لله تبارك وتعالى ولهذا مثلا لو قال لنا الجزار أنا من قطعت اللحم ممكن واحد يجي غلب يقول لا لا سكين هو اللي قطع طيب سبحان الله السكين هذه ها يعني من صنعها أو من اشتراها ومن حملها ومن مرارها على اللهم واضح يعني نؤمن بأن الله تبارك وتعالى هو خالق كل شيء هو خالق كل شيء ويدخل في ذلك ماذا أعمال العباد ولهذا يقول المؤلف فهو تعالى خالق كل عامل وعمله وكل متحرك وحركته وكل ساكن وسكونه فهذا الذي تحرك آ الله تعالى هو من خلق حركته ولو شاء الله تبارك وتعالى ألا توجد هذه الحركة لما وجدت وهذا الذي سكن الله تعالى هو من خلق سكونه ولو شاء الله تبارك وتعالى ألا يسكن لما سكن إذا ف خالق كل عامل وعمله وكل متحرك وحركته وكل ساكن وسكونه قال تعالى والله خلقكم وما تعملون والله خلقكم وما تعملون وقال تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل وهذا العموم الله خالق كل شيء تدخل فيه ماذا أعمال العباد طبعا نحن دائما في كلامنا نركز على أعمال العباد لأن أعمال العباد هي التي يخالف فيها ماذا القدرية الذين ينكرون القدر والقدرية كما قلنا غولاتهم ينكرون جميع هذه المراتب وهم كفار وأما غير الغولات من القدرية فإنهم يؤمنون بالمرتبة الأولى والثانية فقط يقولون عمل العبد يقولون عمل العبد عالمه الله تبارك وتعالى قبل أن يقع وكتبه الله تبارك وتعالى قبل أن يقع ولكن الله تبارك وتعالى لم يشأه ولم يخلقه لم يشئ الله تعالى أن يقع هذا الفعل ولم يخلق الله تبارك وتعالى هذا الفعل إذن فعندهم يجوز أن يكون في هذا الكون ما لم يشاءه الله، ويجوز أن يكون في هذا الكون شيء لم يخلقه الله تبارك وتعالى. ولا شك أن هذا ظالل والعياذ بالله، ظالل والعياذ بالله. وقد سبقت الأدلة الدلة على ظلال من يقول بهذا القول. فالله تبارك وتعالى في عدة آيات بين بأنه خالق كل شيء وبأنه ما شاء كان وبأنه ما لم, يشاء لم يكن فكيف يقال إن العبد هو من شاء فعل نفسه فقط وفعله لم يشأه الله جل وعلا وكيف يقال بعد ذلك بأن العبد هو من خلق فعل نفسه هو من خلق فعل نفسه ولم يخلق الله تبارك وتعالى ذلك إذا ف أهل السنة والجماعة يؤمنون ويثبتون جميع هذه المرات يؤمنون ويثبتون جميع هذه المرات طيب نحاول أن نمشي يعني حتى يعني ننهي هذا البحث قال المؤلف وأن قتلة ستأتي يا جماعة يعني مهمة جدا قال ونؤمن مع ذلك إذا نحن نؤمن بأن الله تبارك وتعالى ما شاء كان وما لم يش لم يكن وبأن الله تبارك وتعالى خلق العباد وأفعالهم ولكن مع ذلك يقول المؤلم ونؤمن مع ذلك أن للعباد قدرة على أعمالهم ولهم مشيئة وإرادة والله تعالى هو خالقهم وخالق مشيئتهم وقدرتهم وأقوالهم وأعمالهم والأقوال والأفعال الصادرة منهم تضاف إليهم حقيقة وعليها يثابون ويعاقبون إذا فإيماننا بأن أعمال العباد قد قدرها الله تبارك وتعالى هذا لا يعني أن الله تبارك وتعالى قد سلب من العبد ماذا قدرته، وقد سلب من العبد ماذا مشيئته واختياره إذا فالله تبارك وتعالى جعل للعباد ماذا قدرته بها يقدرون على الأعمال التي يعملونها. والله تبارك وتعالى قد جعل للعباد ماذا مشيئة واختيار بها. يفعلون يعني أفعاله ولهذا يعني سبحان الله يعني نحن مثلا لما جئنا إلى هذا المجلس هل شعر أحدكم بأنه يدفع إليه دفعا أبدا جاء بكل مشيئته واختياره جاء بكل ماذا مشيئته واختياره وفي هذا طبعا أرد على ماذا على الجبرية الذين يقولون يعني العبد مجبور على عمله وليس له اختيار القول طبعا بالجبر يعني قول يعني باطل بل هذا القول أشنع من قول القدرية يعني القول بالجبر أشنع من قول ماذا القدرية لأنه يعني كيف يعقل أن يجبر عبد على فعل ثم يعذبه الله تبارك وتعالى عليه هذا هذا من أعظم الظلم والعياذ بالله ينزه الله تبارك وتعالى عنه والله تعالى يقول إن الله لا يظلم مثقال ذرة الله عز وجل لا يظلمك ولو مثقال ذرة فكيف يجبرك الله تبارك وتعالى على فعل أفعال ثم يعذبك عليها هذا لا يمكن فالعبد ليس مجبورا العبد ليس مجبورا بل يفعل الأفعال بقدرته وبمشيئته واختياره وكل واحد منا يعني يشعر بهذا المعنى كل واحد منا يعني يشعر بهذا المعنى ولهذا يعني الذين يعتقدون بعقيدة الجبر كما نبه على ذلك بعض أهل العلم هم في الواقع أول من يرفض هذا المعتقد فلو أن السارق مثلا لما صرق قال صرقت لأنني مجبور على السارق بد أن أسرق طيب هذا السارق لو صفعته على وجهه وقلت له أنا مجبور على صفعك هل يرضى بذلك؟ لا يرضى طبعا يقولك علش ضربت صح ولا لا سيدافع عن نفسه ولا ولا يستسلم طيب لماذا هناك آمن بالجبر وهنا يعني رده ودفعه إذن فهؤلاء الذين كما قلت يعني يعتقدون هذا الجبر هم أول يعني من ينكره إذا كان يعني هذا المعتقد يعني يسير بضد هواه ومبتغاه إذن فكما قلنا يعني كل عبد يشعر بأن الأعمال التي يقوم بها ليس مجبورا عليها بل يفعل ذلك بمحض إرادته واختياره بمحض إرادته واختياره وقدرته ولهذا شريعتنا فرقت بين من يفعل الفعل اختيارا وبين من يفعله ماذا مجبورا كما قال الله تبارك وتعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله إلى آخر الآية إذن فالشريعة فرقت بين من يكفر اختيارا وبين من يكفر ماذا؟ مجبورا فالإنسان مثلا إذا أجبر على الكفر يعني أمسكه الكفار وقالوا له ماذا مثلا إما أن تسب هذا الدين أو نقتلوك فيجوز له أن يسب الدين وأن يسب محمدا عليه الصناة والسلام يؤاخذ على ذلك في شرع لماذا؟ لأنه مجبور مضبر إلى ذلك ومكره ولهذا الله تعالى استثنى هذه الحالة من الآية قال من كفر بالله من بعده إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فهذا المكره الذي أكره على قول ما أو فعل ما فلا يؤخذه الله تبارك وتعالى ولو كان الناس كلهم على مذهب الجبرية مكرهين لما كان لهذه المعنى آية لماذا يستثني الله تعالى المكره والناس كلهم مكرهون لا اختيار لأحدهم إذن فكما قلنا يعني ال ال ال القول بالجبر مذهب باطل وفسد في غاية الفساد بل كما نص يعني أهل العلم على ذلك القول بالجبر أخطر من القول بالقدر وإن كان كلاهما يعني شر وبدع إذا فيقول المؤلف ونؤمن مع ذلك أن للعباد قدرة على أعمالهم ولهم شيئة وإرادة والله تعالى هو خالقهم وخالق مشيئتهم وقدرتهم وأقوالهم وأعمالهم والأقوال والأفعال الصادرة منهم تضاف إليهم حقيقة إذن هذه نقطة أيضاً لابد أن تفهم فالعبد إذا صلى من الذي صلى يا جماعة هل هو الله لا نقول العبد هو من صلى العبد إذا صلى فهو من صلى والعبد إذا زكى فهو من زكى ولكن هذا الفعل خلقه الله إذن نقول العبد هو من عمل هو من فعل هو من صلى وهو من زكى ولكن من الذي خلق هذا الفعل فنقول هو الله كيف ذلك كما شرحنا ذلك آني لأنه هذا العبد من الذي خلقه هو الله ومن خلقه هذه الأعضاء التي ركع وسجد به وهذا اللسان الذي حركه لقراءة القرآن هو الله تبارك وتعالى والقدر التي يعني عمل بها هذا العمل من الذي خلقه هو الله واختياره ومشيئته من خلق ذلك هو الله إذا يعني لا تناقض بين ذلك أبد إذا فأعمال العباد هو من عمله وبشرها واختارها وهذا لا ينفي أن يكون الله تبارك وتعالى هو من خلق فإن قال قائل فإذا كانت هذه الأفعال خلقها الله تعالى فلماذا يعذب العبد؟ نقول يعذب العبد لأنه هو من عمل وفعل ولهذا قال المؤلف والأقوال والأفعال الصادرة منهم تضاف إليهم حقيقة وعليها يثابون ويعاقبون إذن فلماذا يعذب العاصي لأنه هو من اختار العصيان هو من اختار العصيان واختار الذنب وشاء العصيان وشاء الذنب وهو من بشر هذا العصيان وعامله فيعذبه الله تبارك وتعالى على ذلك إذن فإيماننا بالقدر هذا لا يعني كما قلنا أن الإنسان مجبور على فعل أفعاله بل جعل الله تبارك وتعالى له اختيارا جعل الله تبارك وتعالى له اختيارا وكل واحد منا يعني يشعر بعرية هذا الاختيار أنت مخير إما أن تأتي إلى المسجد وإما أن تذهب إلى الحانة والعياذ بالله أنت مخير وتشعر بهذا الخيار إذن فلا إشكال في كون العبد يعذب على ماذا على هذه الأعمال والأفعال التي اختارها بنفسه قال المؤلف وهم يعني العباد لا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله تعالى عليه ولا يشاءون إلا أن يشاء الله إذا نعود دائما إلى أن ما شاء الله كان وما لم يشاء ماذا لم يقل قال تعالى إن هذه تذكرة وتأملوا في هذه الآية التي سيسوقها المؤلم قال تعالى إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إذن ففي هذه الآية أثبت الله تعالى للعبد ماذا مشيئها والقدرية أو الجبرية ماذا يقولون يقولون العبد ليست له مشيئة الجبرية يقولون العبد ليست له مشيئة مادم هو مجبر فلا يشاء شيئا ولا يختار شيئا بينما نجد أن الله تعالى قد أثبت للعبد مشيئة فقال تعالى فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا ثم قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إذا العبد له مشيئة ولكن ها مشيئته تابعة لمشيئة الله فالعبد إذا شاء, إذا شاء شيئا ووفقت مشيئة الله تبارك وتعالى كان مشاءه ما ماذا العبد ولكن إذا شاء العبد شيئا لم يشاء الله تبارك وتعالى وقوعه فلا يمكن أن يقع لأن مشيئة الله تعالى هي النافذة التي لا يمكن ماذا أن تتخلى بينما مشيئة العبد قد تقع وقد ماذا تتخلف إذا قال إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاؤون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما وقال إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم أثبت لهم ماذا؟ مشيئة وإرادة ثم قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعه. والجبرية يقولون الله تعالى كلف العباد آه ما ليس في وسعه كلفهم أن يتركوا الكفر وهم قد أجبروا على الكفر. والعياذ بالله. والله تعالى يقول في هذه الآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها يعني ما تستطيع وهذا يدل على أن العبد يعني له ماذا يعني له استطاع وله قدر وله مشيء وله اختيار لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت وقال تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم ماذا تعملون فأثبت الله تبارك وتعالى للعباد من أعمالا هم من يعملوا ويبشره أي بسبب العمل وقال تعالى وذوق عذاب الخلد بما كنتم تعملون إذا فالعبد يثاب على عمله الصالح ويعاقب على عمله ماذا الطالح وقال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى قال المؤلف بعد ذلك ونؤمن أن القدر السابق لا يمنع من العمل كما أنه لا يوجب الاتكال ولذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بسبق المقادير وجريانها وجفوف القلم بها. فقيل له صلى الله عليه وسلم أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل قال لا اعملوا فكل ميسر ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنة فسنيسره لليسر وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنة فسنيسره للعسر فالمقادير لها أسباب توصل إليها فكما أن النكاح سبب الولد والحرثة سبب وجود الزرع، فكذلك العمل الصالح سبب دخول الجنة والعمل السيء سبب دخول النار. هذه الفقرة التي ذكرها المؤلف يعني مهمة أيضا يعني في الموضوع وسنشرحها إن شاء الله تعالى بعد أذان العشاء. الوقت. وفيه.